بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بِالسَّيِّئَةِ قبل الْحَسَنَةِ وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ ربك لذو مَغْفِرَةٍ للناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العقاب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 فما رد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق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 سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل, فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حذية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد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 والذين يصلون ما أمر الله به أن يرسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أفراءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله, لك من, الله من ولي ولا واق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 ما نري أنك بعض الذين عدّهم أول توفيء فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.